الاشكال الثاني ورد في ترجمه قاضي دمشق وهو العبد الصالح المنتجب أبو المعالي محمد ابن القاضي يحيى وهو المعروف بابن الزكي ويقال له ابن الصالح وكل من ترجمه اثنى عليه وذكر بأنه كان من الصالحين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 مبشر بفتوح القدس في رجب مبشر بفتوح القدس في رجب ستفتح القدس في شهر رجب فقيل له لهذا القاضي الصالح محمد ابن القاضي يحيى، قيل له من اين اخذت هذا لان فتح بيت المقدس سيكون في رجب فقال سيكون في رجب في سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. أخذته من تفسير عبد السلام ابن عبد الرحمن أبي الحكم ابن برجان ذكر هذا في تفسير سورة الروم وذكر أن فتح المقدس سيقع في هذا التاريخ خمسمائة واثنتين وثمانين في رجب فإذا أنا أخذت هذا من ذلك التفسير يقول الإمام ابن كثير في البدايه والنهايه قال أبو شام في كتاب الروضتين تكلم شيخنا أبو الحسن السخاوي عليه رحمة الله على ما نقل عن أبي الحكم ابن برجان بأنه سيقع فتح بيت المقدس سنة خمسمائة وثمانين في رجب عند تفسير سورة الروم الف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ثم قال شيخ الإمام أبي شامه أبو الحسن الإمام السخاوي عليه رحمة الله أبو الحسن السخاوي يقول وما نقل عن ابي الحكم ابن بر فهو نجابة وافقت اصابه ان صح انه قال ذلك الكلام قبل فتح بيت المقدس ان صح انه قال ذلك الكلام قبل فتح بيت المقدس قال الامام ابن كثير قلت ان ابا الحكم ابن بررجان قد قال ذلك في كتابه قبل فتح بيت المقدس وذكره ابن الزكي مخاطبا لصلاح الدين الأيوب قبل فتح بيت المقدس فقيل ذلك الكلام سنة خمسمائة واثنتين وعشرين أي قبل فتح المق... بيت المقدس بستين سنة. بستين سنة والإمام أبو الحكم ابن ضرجان وفاته كانت سنة ست وثلاثين وخمسمائة فتوفي قبل فتح بيت المقدس بفترة طويلة وفاته كانت سنة ست وثلاثين وخمسمائة كما ذكر ذلك الذهبي في سيار اعلام النبلاء في الجزء العشرين صفحة سنتين, وسب سنتين, وسب سنتين وسبعين ونعته بانه كان من العلماء الصالحين عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن برجان ابو الحكم وله تفسير للقرآن لم يكمل وله شرف أسماء الله الحسن عليه رحمة الله في سنة ست وثلاثين وخمسمائة والقصة أشار إليها أبو حيان في البحر المحيط في الجزء السابع صفحة مئة واثنتين وسبعين عند تفسير آيات الروم سورة الروم فقال وكان شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير يحكي عن أبي الحكم بن برجان وكل من هؤلاء المشايخ ابن حيان وشيخه ابو جعفر ابن الزبير وابو الحكم ابن برجان من بلاد الاندلس يحكي عن ابي الحكم ابن الرجال انه سيتم فتح بيت المقدس سنه اثنتين وثمانين وخمسمائة في رجب وكما قلت انه توفي قبل ذلك بكثير وهذا الامر نقله الامام الالوسي في روح المعاني عليهم جميعا رحمة الله اذا هذا الأمر الذي استنبطه أبو الحكم ابن بر في تفسيره وأنه سيقع فتح بيت المقدس سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة وقد جهز صلاح الدين الأيوب جيشا لبيت المقدس وحاصرها في خمسة عشر رجب وفتحها في نهاية رجب لكن أول جمعة أقيمت فيها في أربع شعبان سنة خمسمائة واثنتين وثمانين لكن المحاصره والفتح كان في شهر رجب فقد يقال هذا إشكال وهذا الآن شيء من علم الغيب استنبطه هذا الإنسان الإمام السخاوي فيما نقله عنه أبو شامه قال لم يأخذ هذا من الحروف المقطعة وليس هذا من باب الكرامة إنما هو نجابة وافقت إصابة والذي يبدو لي والعلم عند الله جل وعلا أن هذا لم يؤخذ من الأحرف المقطعة هذا محل اتفاق كما قلت ولا يجوز ان نزعم بأن هذه الأحرف المقطعة تدل على حوادث في المستقبل فهذا رجم بالغيب والدعاء علم, علم الغيب نوع من الكهانة هذا حرام إذا كان الأمر كذلك فكيف علم أبو الحكم ابن برجان هذا الأمر قبل وقوعه أقول لعل ذلك من باب الكرامة والله جل وعلا يطلع الصالحين على بعض المغيبات وليس في ذلك أي إشكال فشتان شتان بين ان يدعي الانسان انه يعلم شيئا من المغيبات عن طريق سبب من الاسباب التي يبذلها او عن طريق حيل او عن طريق جد واجتهاد وبين ان يقول الهمني الله هذا الامر وانه سيقع بعد سنه كذا من اين لك القي في روعي وهجم على قلبي وهذه فراسه ايمانيه هذا يقع نعم يقع لأن أمور الكمال كما قال أئمتنا في كتب التوحيد مردها إلى ثلاثة أمور لا توجد مجتمعة بل واحد منها لا يكون على وجه التمام والكمال إلا في العزيز الغفور وأمور الكمال هي العلم والقدرة والغنى علم فيعلم ما يجهله غيره قدرة يقبر على ما يعجز عنه غيره غنى يستغني عما يحتاج إليه غيره وهذه الأمور الثلاثة كما قلت لا توجد مجتمعة بل واحد منها على وجه التمام إلا في رب العالمين سبحانه وتعالى ثم يعطي الله شيئا منها لعباده حسب ما يشاء فهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى وقد أمر الله آخر الأنبياء نبينا محمدا عليه صلوات الله وسلام أن ينفي عن نفسه ادعاء هذه الأمور الثلاثة فقال جل وعلا آمرا الله أن يقول في سورة الأنعام في آية خمسين قل لا أقول لكم عندي خزائن الله استغني عما تحتاجون إليه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك أقدر على ما لا تقدرون عليه أعلم الغيب أعلم ما يخفى عليكم وأعلم المغيبات التي ستقع هذه أمور كمان خزائن الله إني ملك أعلم الغيب فلا استغني عما تحتاجون إليه ولا أعلم المغيبات ولست بملك أقدر على ما لا تقدرون عليه أنا بشر مثلكم إن اتبع إلا ما يوحى إليه وقد امر الله نبيه نوحا على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه وهو اول رسول الى اهل الارض بعد ابينا ادم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه وكان بينهما عشره قرون كلهم على التوحيد امره ان ينفي هذه الامور الثلاثه ايضا عن نفسه فقال جل وعلا في سوره هود ايه واحده وثلاثين مخبرا عما قاله هذا العبد الصالح نوح على نبينا وعليه صلوات الله وسلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزبري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إذا أمور الكمال مردها لثلاثة أمور علم سيكاشف بما يخفى على غيره قدرة يمكن مما يعجز, يعجز عنه غيره غنى يستغني عما يحتاج إليه غيره ولإيضاح هذا أوضح كل نوع بمثال أما النوع الأول وهو أنه يعلم ما يخفى على غيره فهذا كما قلت ثابت ومن جملته هذه القصة أنه سيتم فتح بيت المقدس سنة وثمانين كيف هذا عن طريق الكرامة أكرمه الله بهذا واطلعه على أمر مغيب سيقع وقد وقع أي حرج في ذلك هل لهذا نظائر لهذا نظائر مثبت عند أئمتنا في كتب التوحيد لا ينكرها إلا مكامر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب على منبري مسجد نبي عليه الصلاة والسلام وقد أرسل جيشه ليقاتل في بلاد الفرس في بلاد نهواند وأمر عليهم سارع فبينما هو يخطب كشف الله له عن بصيرته وهذه المكاشفه أن يعلم ما يخفى على غيره يلقى في قلبه شيء من أمور الغيب التي تخفى على الحاضرين كشف الله له عن حال الواقع. فسارية في أصل الجبل ومعه جيش والعدو يتسلق من الناحية الثانية ليرقى الجبل وبالتالي سيهزم جيش الإسلام والتوحيد ويقتلون عندما يكون الجيش الكفر فوقه فنادى عمر يا صوت وهو على المنبر يا سارية الجبل الجبل اصعد الجبل من المدينة إلى بلاد نهون يرى الحادث ثم ينادي فسمع سارية صوت عمر ورقاب الجبل ونصرهم الله جل وعلا على الفرس وهذه القصة كما قال الإمام السخاوي في المقاصد الحسن قال شيخنا يعني الحافظ ابن حجر اسنادها حسن وقد ألف الحافظ الحلبي جزءا في تصحيحها وتعداد طرقها وقد نقلها أئمتنا في كتب التوحيد وذكرها الامام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان صفحة اربعين وسبعين وهي عندكم في شرح الطحاوية ورواها الامام ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة مائتين وعشرين يا ساري الجبل الجبل جاء المعلق على كتاب مدارج السالكين فذكر تعليقا يضحك الثكلة وحقيقة هذا التعليق مما ينبغي الا يقول به عقد يقول ان عمر بن الخطاب عندما كان يخطب على المنبر اخذته سنه فنام وهو على المنبر فصاح في نومه لما رأى ساريه وجيشه يا ساريه الجبل الجبل فعمر نام على المنبر سبحان الله عمر ينام على المنبر أنا أقول إذا عمر نام على المنبر فلو تغوط الخطباء بعده لكان قليلا لكان قليلا حقيقة عمر ينام على المنبر الذي إذا رآه الشيطان سالكا فجا سلك فجا غير فج عمر هذا هذا الوقور المهيب ينام على على المنبر سبحان ربي العظيم كان وهو يخطب كان عمر. بعد أن قضى نسكه يحلق رأسه المزين الحلاق فتنحنح فأحدث المزين في سراويله من اثر تنحنح عمر عمر ينام على المنبر هذه الهيبه وبلغه عن امرأة ريبة فاستدعاها فجاءها الرسول وقال أجيب أمير المؤمنين فولولت وصاحت قالت عمر ماني ولعمر عمر ماني ولعمر كيف سأقابله ففي الطريق اسقطت وهي حامل ثم بعد ان حصل منها ما حصل قال عمر للصحابة ما تقولون في ديه الجنين فقالوا انت مؤدب يا امير المؤمنين وليس عليك شيء فقال علي عليك ديتها ولا بد من دفع الديه لكن اختلف علماؤنا هل تدفع الديه من بيت المال او على عاقله الخليفه او القاضي اذا استدعى امراه ومن هيبته اسقطت وسقط الجنين الذي في بطنها عمر ينام على المنبر ثم سلمنا لك انه نام وراى تلك الموقع وصاح في سلمنا كيف سمع سارية ذلك الكلام هل ايضا سارية نام سمع صوت عمر في النوم يا اخوتي الكرام لا يجوز ان نخرج الكرامه عن واقعها وظاهرها وحالها هي كرامه امر خارق للعاده كالعجزه لكن ذلك تقع على يد الرسول وهذه على يد العبد الصالح الولي القانتي لله جل وعلا تلك على يد نبي هذه على يد ولي فقط فهي خارق للعادة خارق ما جرت العاده بمثله ولو كانت على حسب المعروف المألوف لما كانت كرامة ما كانت معجزة إذا وقعت على يد النبي وقد ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكون في أمة أحد منهم فعمر ما معنى محدثون ملهمون مكاشفون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمة أحد منهم فعمر قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح وقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن في أمة أحد فعمر لم يرده مورد الترديد يعني إذا فرض وجود واحد من هذا الصنف في هذه الأمة فهو عمر لا إنما أورده مورد التحقيق فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الامم السابقة كان فيها هذا الصنف وهذا النوع يكاشفون ويحدثون من غير أن يكونوا أنبياء ومن غير أن ينزل عليه وحي السماء فهذه الأمة من باب أولى أن يكاشف فيها الصالحون وأن يخبروا بشيء مما يقع عن طريق الكرامة وهي أمر خارق للعادة عن طريق الكرامة لماذا؟ لأن هذه الأمة أكرم على الله من الأمم السابقة فإذا كان هذا الأمر في الأمم السابقة فهو في هذه الأمة من باب أولى كما تقول لهذا العبد الصالح إن يكن لي صديق فأنت وأنت لا تشك في صداقته ولا تريد نفي الصداقه ايضا عن غيره إنما تريد أن تجزم بأنه صديق لك من غير تردد فإذا اورد مورد التحقيق لا مورد التشكيك والترديد وهناك قول ثان لكنه ضعيف ان الحديث اورد مورد الترديد والسبب ان الامم السابقه كانت تحتاج الى ما يثبت ايمانها ما بين الحين والحين بواسطه الكرامات وأما هذه الأمة ففيها هذا القرآن الذي تكفل الله بحفظه وفيه تبيان كل شيء وهو معجز فهذا بمثابة معجزة تتكرر كل لحظة ولذلك لا داعي لأن يوجد فيهم مكاشفون محدثون ملهمون كما كان في الأمم السابقة يوجد لكن بقلة لكن الأمم السابقة يوجد بكثرة وعلى التعليل الأول وهو الأقوى يوجد في هذه الأمة بكثرة أكثر مما يوجد في الامم السابقة فهي اكرم على الله من الامم السابقة اذا ما جرى لا اشكال فيه وليس هذا عن طريق الحروف المقطعة ولا عن طريق النظر في النجوم واستنباط سعود ونخوس ولا عن طريق حساب الجمل اكرمه الله بهذا اكرمه الله بهذا واوقع الله ذلك كما اخبر وهو على كل شيء قدير كرام يكاشف بها وللإمام ابن تيميه عليه رحمة الله رسالة عظيمة ينبغي أن تقراوها مرارا قاعدة في المعجزات والكرمات وهي غير رساله الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وهذه القاعدة التي هي في المعجزات والكرامات موجودة ضمن مجموع الفتاوى في الجزء الحادي عشر صفحة ثلاثمائة وإحدى عشرة قاعدة في معجزات والكرمات وطبعت أيضا هذه الرسالة المستقلة إذا هذا علم يخفى على غيره يا ساري الجبل الجبل وهنا الأمر كذلك مثال لما يكون فيه خالق العادة في جنس القدرة يقدر على ما يعجز عنه غيره هل بإمكان أحد منا أن يحول التراب إلى ذهب لا فقد يقدر الله بعض الصالحين على ان يمسك قطعة التراب يضغط عليها هكذا تصبح ذهبا خالص هذا وقع وقع ولا ينكر هذا الا من هو ضال مخرف متى وقع هذا يقول الحافظ ابن كثير في تفسيري في الجزء الثالث صفحة ثلاثمائة وتسعين في سورة عند تفسير قول الله جل وعلا في سورة القصص حكاية عن العبد المخذول قارون قال انما اتيت على علم عندي. يقول قال بعض الناس على علم عندي بصنعة الكيمياء أي أنه يحول التراب والخشب إلى ذهب يقول الإمام ابن تيمية وعلمه وصنعة الكيمياء الزغل وتلبيس وغش وتدليس وليست بحقيقة ولا يمكن أن نقلب المعادن إلى غير ماهيتها فالخشب خشب والحديد حديد والذهب ذهب ولا يمكن أن نقلب النحاس إلى ذهب على الإطلاق لكن بإمكاننا أن ندلس نغش نطلع نطليه بذهب نقول هذا ذهب لكن إذا خذه الصائغ يكشفه ويقول هذا نحاس مطلي بذهب من نقلبه حقيقة من النقلب العين وأن التركيب هذا لم تكون ذرات نحاس تصبح ذرات ذهب هذا مستحيل هذا مستحيل قال وأما قلب الأعيان ذكر الإمام كثير في هذا المكان جزء الثالث ثلاث وعما قلب الأعيان عن طريق الكرامة فهذا جائز مراقع لأن هذا ليس بقدرة المخلوقات إنما هو بمشيئة رب الأرض والسموة كما جرى لحيوة بن شريح المصري إمام الديار المصرية في ذا من عليه رحمة الله ورضي الله عن حيوة ابن شريح المصري توفي سنة ثمان وخمسين ومئة وحديثه مخرج في الكتب الستة وهو ثقة وفوق الثقة ترجمه الامام الذهبي في تذكرة الحفاظ في الجزء الاول صفحة خمس وثمانين ومئة وترجمه في الكاشف فقال له احوال وكرامات له احوال وكرامات من كراماته وهذا في تفسير ابن كثير وهو في تذكره من كراماته أن سائلا سأله ولم يكن عند حيوة بن شريش ما يعطيه وعلم صدق السائل وحاجته فأخذ مدره من الأرض قطعة طين يابس متجمدة فأجالها في يده إش معمل وألقاها في يد السائل فقلبها الله ذهبا خالصا فقلبها الله ذهبا خالصا في تفسير ابن كثير في تذكرة الحفاظ وفي تذكرة الحفاظ قصة اخرى وهي ان رجلا دخل عليه وراى فقره وحاجته فقال اما يسال حيوة ابن شريح ربه ثاني ليغنيه يقول فنظر اليه فاخذ حصاه فرماني بها واذا هي ذهب خالص فقلت ما أفعل بها قال أنفقها على نفسك أنفقها على نفسك وأما بعد ذلك تريد أن تعني أنني أسأل ربي أن يكفي انفانة بنعمة وستر عافيه خذ هذه الحصات ولا تظن أنني فقير لهواني على الله لا انظر الحصات أرميها إليك فتصبح ذهب وأما انا في ستر معافية وكان اذا اخذ عطاءه كما في تذكره الحفاظ وتهذيب التهذيب في ترجمته وكان عطاءه ستين دينارا اذا اخذ عطاءه يفرقه قبل ان يصل الى بيته قبل ان يصل الى بيت ما يبقى معه درهم فاذا دخل الى البيت ونام وجده تحت فراشه ستون دينارا فعلم بن عم له بذلك فأخذ عطاءه فوزعه فذهب إلى بيته فنام ثم قلب الفراش ما رأى شيئا ونظر تحت الفراش بحيث كاد أن يحفر الأرض فما حصل شيء فجاء لحيوة بن شريح وقال أفسدت علي مالي وضيعته قال وماذا؟ قال أنت تعطي عطاءك للمحتاجين فإذا رجعت إلى بيتك وجدته ففعلت مثل فعلك فلم أجد شيئا فقال انا أعطيت ثقة وأنت أعطيت تجربة انا أعطيت ثقة فاثق من الله جل وعلا وأما أنت تريد أن تجرب رب العالمين سبحانه وتعالى فخذلك وكلك إلى نفسك وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين أعطيت ثقة وأعطيت تجربة حقيقة قدر على ما يعجز عنه أهل الأرض قاطبة لا أقول إن الجهد البشري الطبيعي الاعتيادي يعجز عن هذا التكنولوجيا المتطورة في هذه الحياة ليس في وسعها أن تحول الحديد إلى إلى ذهب. هذا لا يمكن على الاطلاق لكن بمشيئة رب الأرض والسماوات إنما أمرنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون وحقيقة الأمر كما قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر كيف هذا؟ ما عبد الله كل العالم بما فيه من عرشه إلى فرشه من جنود الله وطوع أمره فإذا كنت في بيتك واحتجت وقال الله للوسادة التي تتوسدها كوني ذهبا أي شيء معجزه يحتاج إلى ربط القلب بالله جل وعلا ولو أخذ الناس بهذه الآية لوسعته هذه ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدر يقول الإيمان هو تيمي عليه رحمة الله في الرسالة المشار إليها إذا صح الإيمان علما وعملا اعتقاد نظيف سليم وعمل صالح مستقيم واحتاج صاحبه إلى كرامة وخارق عادة فلا بد ان تخرق له العادة لابد ومن يتق الله يجعل له مخرج ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اذا هذا خارق العادة فيما يتعلق بجانب القدرة هذا من أمور الكمال خارق العادة فيما يتعلق بجانب الغنى فيستغني عما يحتاج اليه العباد كيف هذا؟ العباد بحاجة إلى طعام وشراب وهل يستغني أحد من البشر عن ذلك؟ لا قد يجعل الله بعض عباده مستغنيا عن ذلك وهو على كل شيء قدير وقع هذا ذكر الإمام الذهبي في ترجمة العبد الصالح إبراهيم التيني والقصة في تذكرة الحفاظ في الجزء الأول صفحة ثلاث وسبعين إبراهيم التيمين. وما أكمل أربعين سنة توفي وما أكمل أربعين سنة عليها رحمة الله إبراهيم التيمي وكان يقول كم بينكم وبين القوم أقبلت عليهم الدنيا فهربوا منها وادبرت عنكم فتبعتموها كم بينكم بينهم تقبل عليهم فيتركونها وأنتم تولي عنكم فتلحقونها وكان يقول إذا رأيت الرجل يتهاون بتكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه وبلغ من شهامته ومرؤته أن شرطة الحجاج العبد المخذول عامله الله بما يستحق وقد افضى إلى ما قدم ولا أحد يتعصب لأهل الباطل فيقول ما فائدة التجريح فالحب والبغض اوثق عرى الإيمان يقول الذهبي عليه رحمة الله عندما ترجم الحجاج في الجزء الرابع صفحة 343 الذي قصمه الله سنة 95 بعد أن ترجمه يقول نضغضه ولا نحبه نسبه ولا نحبه ونبغضه في الله فإن الحب في الله والبغض فيه أوثق عرى الإيمام له حسنات مغموره في بحر ذنوبه له حسنات مغمورة في بحر ذنومه. فاذا نحب من أطاع الله ونبغض من عصى الله ليس موضوع التجريح ارسل الحجاج شرطته في طلب ابراهيم النخعي وكان شيخا كبيرا طاعنا في العمر فطلبت الشرطه إبراهيم النخعي فقيل في المسجد أين إبراهيم فقام إبراهيم التيمي ليقدم نفسه فداء لإبراهيم النخعي وما خرج النخعي بعد ذلك حتى مات الحجاج متواريا منه فقال أنا إبراهيم فأخذه الحجاج وحبسه في الشمس حتى تغير وذبل فجاءت أمه وتزوره فما عرفته من تغير حالته حتى كلمها ثم مات إبراهيم التيمي صاحب الكرامات حديث في الكتب السته رضي الله عنه وارضاه ثم مات فرأ الحجاج في نومه قائلا يقول له مات في سجنك رجل من أهل الجنة أمات تتوب وتستحي من الله فلما استيقظ, استيقظ سأل من الذي توفي في السجن هذه الليلة فقالوا إبراهيم التيمي قال حلم من الشيطان القوه على مزبله هذا الحجاج العبد المخذول انظر لهذه المرؤة وهذه الشهامة عند هذا العبد الصالح إبراهيم التيمي يقول الذهبي في ترجمته كما قلت في تذكرة الحفاظة في سنة 92 يقول كان يمكث شهرين لا يأكل ولا يشرب ليس في نسع الإنسان هذا وهو محتاج إلى الطعام والشراب فهذا خارق للعادة وهو كرام في جنس الغنى يستغني عما يحتاج إليه العباد كان يمكث شهرين لا يأكل ولا يشرب وترجمه في سير أعلام النبلاء ايضا فقاله دخل عليه بعض قرابته فقذف له حبة عنب فقال منذ أربعين يوما لم أطعم ثم أخذ هذه الحبة فلاكها في فيه ثم لفظها هذه كرامة وكون الإنسان يمكث شهرين لا يأكل ولا يشرب هذا خارق للعاد لكن كما قلنا هذا هذا كرامة فالكرامة تقع في العلم فيطلع الله بعض عباده على ما يخفى على غيره تقع الكرامة في القدرة فيمكنه الله من فعل ما يعجز عنه غيره تقع في الغنى فيستطيع أن يستغني عما يحتاج إليه غيره وعليه فما وقع من أب الحكم بن برجان هو من باب الكرامة ولا إشكال في ذلك مطلقا ولا إشكال في ذلك مطلقا وأي غرابة؟ ان يكرم الله ذلك العبد الصالح عبد السلام ابن عبد الرحمن ابن برجان الذي توفي سنة خلن ست وثلاثين وان يخبره الله بانه سيكون فتح بيت المقدس سنه اثنتين وثمانين في رجب وحصل هذا والله على كل شيء قدير اي غرابة لا شيء وكان هذا في عهد عبدين الصالحين العبد الأول وهو ملك بلاد الشام في ذلك الوقت التابع للخلافة العباسية من الذي يقال له شهيد وما استشهد لكن حقق الله له أمنيته كما يقول الذهبي فلا ينطق أحد باسمه إلا وينعته بالشهادة بالشهادة مع انه مات على فراشه من من نور الدين الشهيد نور الدين الشهيد ما أحد يقول إلا نور الدين الشهيد محمود ابن زنكي وهو وهو شيخ وأستاذ وأمير صلاح الدين الأيوبي كان صلاح الدين الأيوبي من قواده ومن جنوده وفتح الله على يد هذا العبد الصالح محمود ابن زنكي التركي وصلاح الدين الأيوبي الكردي بلاد مصر بعد أن بقيت بلاد ردة وإلحاد وكفر ثلاثة قرون من مئتين وسبعين على يد العبيديين الملعونين الذين يسمون بالفاطميين ومؤسس الدولة في المغرب عبيد الله بن ميمون القداح الذي ادعى أنه من آل البيت وهو يهودي ربيب مجوسي يهودي ربيب مجوسي ثم ادعوا الرفض وحقيقتهم الكفر المحض من الذي قضى على تلك الدولة صلاح الدين الأيوبي في عهد محمود الدي في عهد محمود نور الدين زنكي كان ذلك سنة خمسمائة وسبع وستين قبل وفاة محمود زنكي بسنتين لأنه توفي سنة خمسمائة وتسعين وما صلاح الدين الايوب فامتدت حياته حتى فتح الله على يديه بيت المقدس وتوفي سنة خمسمائة وتسع وثمانين بعد شيخه بعشرين سنة في البيت المقدس قلنا كان سنة اثنتين وثمانين اي بعد فتح بيت المقدس بسبع سنين وقد اعد نور الدين محمود زنكي منبرا ونجر في حياته وجعله في بيته من أجل أن يتم فتح بيت المقدس ليكون ذلك المنبر في المسجد الأقصى لكن ما حقق الله امنيته ومات قبل ذلك فجاء بعد ذلك تلميذه قائده العبد الصالح صلاح الدين الأيوب فحقق ذلك وأتى بذلك المنبر الذي عمل في عهد نور الدين وخطب عليه كما قلت في أربع شعبان خمسمائة واثنتين وثمانين وحقق الله تلك الكرامة لذلك الرجل الصالح محمود زنكي نور الدين يقول علماؤنا ما جاء بعد الخلفاء الراشدين وعمر ابن عبد العزيز خيرا للمسلمين منه ما جاء بعد الخلفاء الراشدين وعمر ابن عبد العزيز استثني هؤلاء الخمسة ما جاء للمسلمين خيرا منه وكان يقول وددت لو أن الله بعثني من بطون السباع وحواصل الطير فأي مانع أن يكرم الله ذلك العبد الصالح في عهد إمارة هذا العبد الصالح بتلك المكاشفه وذلك العلم وقد كان هذا العبد الصالح محمود بن زنكي نور الدين يطلعه الله جل وعلا على بعض الأمور عن طريق الكرامات انظروا لهذه القصة التي أوردها الإمام الذابي عليه رحمة الله في سير أعلام النبلاء في الجزء العشرين في ترجمته صفحة خمسمائة وواحدة وثلاثين حاصل هذه القصة أن الفرنج النصارى لما حاصروا دنياته في عهد نور الدين الشهيد بقي عشرين يوما لا يأكل شيئا إنما يقتصر على الماء حتى تغير من ضعفه وهو مدمن اللجوء إلى ربي فرأى إمام الجيش الذي يصل بهم الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا وقال له بشر بشر نور الدين بأن الفرنج سيغلبون ويخذلون ويولون وأنه سيحصل النصر والتمكين لنور الدين وقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لإمام الصلاة بعد أن شك إمام الصلاة حال المسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت في النوم وقال بلغ الأمر بهذا الإمام الأمير نور الدين الشهيد أنه عشرين يوما ماذا طعاما واقتصر على الماء قال بشر فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخشى يصدقني. قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل له علامة صدقي يوم حارم علامة صدقي يوم حارم هذا سر يعرفه نور الدين الشهيد علامة صدقي يوم حارب يقول فلما صليت الفجر جئت إلى نور الدين الشهيد عليهم جميعا رحمه الله فهبت أن أكلمه وكان له هيبة عظيمة فقال ما لك تخبرني أو أخبرك قلت أخبرني ما عندك قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في النوم وأخبرك بكذا وكذا وإذ هذا الإمام الصالح رأى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وهنيئا لتلك الرعية بذلك الإمام ثم قال إمام الصلاة لهذا القائد البطل المغوار أريد أن تخبرني عن سر يوم حارم انتهينا الآن الرؤيا اطلعك الله عليها وكاشفك بها لكن ما يوم حارم ما هو هذا السر أنا ما أعلمه إنما قال لي النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يصدقك نور الدين فقل العلامة يوم حارم قال لما التقينا مع الفرنج في تلك الموقعة اعتزلت عن العسكر وعفرت جبهتي في التراب وقلت يا رب إن الجند جندك والبلاد بلادك والعباد عبادك ومن أنا بينهم؟ فأسألك أن تجبر خاطرهم وأن تعطيهم ما يليق بكرمك أما أنا لقيمة لي ولا شأن أنا لا شأن لي من أنا لكن هؤلاء عبادك وهذه بلادك فاجبر خاطرهم وأعطهم ما يليق بكرمك يقول فغلب الله الفرنج وكسرهم ونصرنا عليهم هذا يوم حارب هذا الدعاء الذي حصل هذا سر بيني وبين الله ما اطلع عليه أحد والنبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا يقول لك هذا السر كلمة السر هذا يعلمك بهذا الأمر إذن هنا مكاشفه عن طريق الرؤيا وهذا كرامة وأي غضاضة وغرابة في هذا يقول الإمام ابن تيميه عليه رحمة الله الكرامة في هذه الأمة كالمطر وما نعرفه مما وقع عيانا فلا يخصى الكرامات في هذه الأمة كالمطر فإذا لا إشكال في أن يقول ذلك العبد الصالح إن فتح, بيت إن فتح بيت المقدس سيكون في وقت كذا عن طريق خارق للعادة عن طريق كرامة يكرمه الله بذلك وهو على كل شيء قدير نعم ينبغي أن نفرق بين الكرامة وبين المخارق والحيان هذا لابد من التفريق بينه وبين الكرامات، فإنسان يعمل لنا مخاريق وشعوذ ويدجل ويلبس هذا ليس بكرامة ولعل الله جل وعلا يمد في الحياة لأتكلم على خوارق العادات وعلى ما فيها من عضاء فما كان يجري من الحلاج الحسين بن منصور الذي قتل على الزندق سنة 311 خوارق للعادات لكن كلها مخاريق وهكذا كان ما يجري على يد العبد المخذول الثاني محمد بن التمرت الذي توفي سنة خمسمائة وأربع وعشرين وهو الذي يلقب جماعته بالموحدين وهم ضالون معطلون ولمن من أدخل التعطيل إلى بلاد المغرب وكان يدعي أنه المهدي المعصوم المبشر به في الوحي المعلوم محمد بن عبد الله بن التمرت بلغ من شطط الحلاج وهذا العبد المخذول أنهما يأخذان بعض الناس إلى المقبرة فيدفنانه وهو حي ثم يقولان له بوسطة واطأة بينه وبين هذا المدفون سنحضر الآن الأحياء وأنا أقول انني يحي بعض الموتى فإذا نديتك اخرج اخرج من قبرك وكلمني على أنك ميت بعث ثم كما قال الإمام بن كثير من أعان ظالما صلطه الله عليه فكان يناديهم فبعد أن يخرجوا ويقول نحن كنا أمواتا وأنت أحييتنا وأنت وأنت يعيدهم ويدس عليهم التراب ويقتلهم جزاء نفاقا ومن عانى ظالما سلطه الله عليه كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير هذا مخاريق هذا شعوذا لا يجوز أن ندخل هذا الآن في شيء من الكرامات هكذا ما يقع احيانا من حذق وفراسه وذكاء ويخبر الإنسان ببعض الأمور عن طريق النظر في الأسباب العادية هذا لا يقال له كرامة ونعرف بعض الناس ممن هو عادي ولا أتهمه فأقول هذه ليست كرامة له العلم عند الله لكن مثل هذا ممكن أن يقال عن طريق الذكاء وعن طريق كما قلنا الفراسه اذا كان عند الانسان حدق ومهاره بواسطه التامل في الحوادث الواقعه فقيل له طاغوت في بعض البلاد ستطول مدته او ستقصر فقال ستطول جدا وانا اذكر هذا الكلام قاله من سنين طويله لعلها, لعلها تلك الفترة يعني عشرين سنة او اكثر ستطول جدا وواقع الامر حصلها فهذا اما كرامه ولا مانع أو اما على حسب النظر في الاسباب العادية اذا كان عنده ذكاء وحلق لابد ايضا من التمييز ويمكن ان يقول هنا نظر وهنا شيء من الحلق فكان بعض المنجمين عندما يولد مولود يقول سيعيش كذا على حسب أعمال الغالب لانه في الغالب سيعيش فإذا عاش واحد فقط يقولون صدقت فراسته لكنه لو مات مئة لا يقولون كذبت فراسته يحفظون ما يؤيد قوله ولا يحفظون ما يخالف هذا فالاصل في هذا أنه سيعيش والموت طارئ سيأتي على كل حي لكن سيعيش إلى عمر أمثاله إذا كان الأمر كذلك أرى أن الأمة مخدرة وليس عند, عند العباد في هذه الأوقات رجوع الى رب الارض والسماوات اذا هذا الطاغوت سيجلس مستريحا دون مناوئه ستطول اما عن طريق حذق والنظر في الاسباب التي يمكن ان يدركها الذكي وإما عن طريق كرام اذا كان رجلا صالحا والعلم عند الله لا يجوز أن ندخل هذا الآن في شيء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 وعن طريق كما قلنا إذا كان عند الإنسان شرط ومهاره بواسطه التأمل في في فقيل له طاغوت في بعض البلاد ستطول مدته أو ستقصر فقال ستطول جدا وأنا أذكر هذا الكلام قاله من سنين طويلة لعلها لعلها تلك الفترة يعني عشرين سنة أو أكثر ستطول جدا وراقع الأم حصلها فهذا إما كرامة ولا مانع أو إما على حسب النظر في الأسباب العادية إذا كان عنده ذكاء وحلق لابد أيضا من التمييز ويمكن أن يقول هنا نظر وهنا شيء من الحلق فكان بعض المنجمين عندما يولد مولود يقول سيعيش كذا ألا حتى بأعمار الغالب لانه في الغالب سيعيش فإذا عاش واحد فقط يقولون صدقت تراثته لكنه لو مات مئة لا يقولون كذبت تراثته يحفظون ما يؤيد قوله ولا يحفظون ما يخالف هذا فالعقل في هذا أنه سيعيش والموت طارئ سيأتي على كل حي لكن سيعيش إلى عمر أمثاله إذا كان الأمر كذلك رأى أن الأمم مخلورة وليس عند العباد في هذه الأوقات رجوع إلى رب الأرض والسماوات إذن هذا الطاغوت سيترس مستريحا دون مناوة ستطول إما عن طريق حلق والنظر في الأسباب التي يمكن أن يدركها الذكي وإما عن طريق كرامه إذا كان رجلا صالحا والعلم عند الله إذن هذا لا بد من التفريق كما قلنا بين الكرامة وبين بعد ذلك المخاريق الشعوذة بين الكرامة وبين ما يمكن أن يستنبط عن طريق الذكاء والحرق الرياضيه الرياضية الطبيعية لابد من التمييز بين هذا وهذا القول العاشر وهو آخر ما قيل في بيان معنى الحروف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن الكريم وكما قلت الثامن والتاسع والعاشر كلها مردودة مرفوضة أقوال لا يجوز القول بها القول التاسع قلنا فيه شعب من شعب الباطنية والدعاء الكهانة وعلم الغيب القول العاشر قال به بعض العلماء محدثين في هذا العصر المنحط قالوا إن معنى هذه الحروف المقطعة معلوم ولا داعي لأن نبذل جهدا ووسعا وكلفة في الوقوف على المراد منها ما هو معناها قالوا هذه نغم موسيقي أو دعه الله جل وعلا في كتابه لتطرب له الآذة فهذا القرآن حوى جميع العلوم ومن جملة هذه العلوم علم الموسيقى وعليه لما نأتي لألف لامين تقول لحن موسيقي نغم موسيقي الغرض من ذلك أن تطرب الاذان لسماع هذا النغم هذا هو معناها ولا يقصد منها غير ذلك قال بهذا عبد الكريم الخطيب في كتابه الذي سماه أيضا وهذه بلية التفسير القراني بالقران التفسير القرآني بالقرآن وكان هذا رئيس قسم التفسير في الرياض وكان يدرس علم التفسير وعلوم القرآن في الدراسات العليا ولعل التعبير الأدق لها سفلة يقول ألف لام مين نغم موسيقي يقرر هذا التكتاب في الجزء الأول ففحة 23 إلى 25 لا داعي للاجتهاد في البحث عن معناها يقول فهي مطلع موسيقي تقوم عليه وحده النغم في ترتيل آيات السورة وكل حرف منها له نغم مستقل وهذا القول قال به أيضا عبد الرزاق نوف صاحب كتاب معجزة الأرقام والترقيم في القرآن الكريم وصاحب كتاب اسئله حرجه وقد أفضى إلى ما قدم أسئلة وهل صدره سيكون حرجا أو من شرح العلم عند الله أما كتبه فقد ملأها قاذرات وضلالات يقول في هذا الكتاب وهو من أوله لآخره سفاهة وسخ ولم يبنى على دليل معجزة الأرقام والترقيم. الحروف المقطعة ثم بعد ذلك لما تسعة عشر حرصا ولما سبعة حشر حرصا ولما, ولما معجزة الأرقام والترقيم وهذا قاله قبله بعض المهوسين فجاء هو وانتحله ودعا أن المسألة لا زالت بكرة وهو أول من افتضها وأول من يبحث فيها ويلفت الأذهان إلى الأرقام والترقيم لكن المسألة ذكرت قبله وأنها هوة قال به بعض الناس ورد عليه يقول الرازي في كتابه في التفسير في تفسير سورة الفاتحة في الجزء الأول صفحه ثمانية وسبعين ومئة إن قيل لما خلت الفاتحة من سبعة أحرف وهي الثاء والجيم والخاء والزاي والشين والضاء والفاء الفاتحة ليس فيها سبعة أحرف لما ماذا ستقول قال أن هذه الحروف مشعرة بالخزي والعذاب والله يقول عن جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود فكل حرف من هذه الأحرف يشعر بعذاب ففاتحة الكتاب سلمت من هذه الأحرف للإشارة إلى أن من قرأ فاتحة الكتاب لا يدخل بابا من أبواب النار ثم قال مقررا هذا لنستموه لا اله الا الله والجيم من جهنم والخاء من خدم والزاي من الزفير والزقوم والشين من الشقام واللام من لغة والفاء من فراق طيب يمكن أن نعكس عليك هذا فنقول أيضا الحروف المذكورة في الفاتحة تدل على على أثناء جهنم وعلى الشدة والخزي والعاب فنقول لك الذال الذين تدل على الذله. والغين غيري تدل على الغواش لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش والنون تهدينا تدل على النار والجيم التي فيها الحاء الجيم ليست فيها تدل على الحميم والميم تدل على المهاد هذا بحث هذا تفسير هل هذا تكثير لا إله إلا الله الباكحة خلت من سبعة أحرف لأن أبواب جهنم سبعة وهذه تشعر بالخزي طيب ما البارق بين الجيم والحاء الجيم من جهنم والحاء من حميم لما ذكرت الحاء ولم, ولم تذكر الجيم هذا الهيو يقال. لا يقال ولا جزء أن ندخل العقل في غير مجال الكتاب من أولي لأخير كله حول هذا الهوات وجاء بثر الآيات وجعل جزء الآية آية من أذي أن يؤفق أنها تسعة عشر حرطا أو سبعة عشر حرطا يؤفق بينها وبين آيات زعم أنها بهذه الأحرف طيب الآية لما ما تكملها من أولي لا تأخذ جزءا منها تتلاعب يقول في صفحة ثمانين وأربعين هناك من اوجه الإعجاز الأخرى ما هو سابق في الزمان كإعجازه الموسيقي نار أيضا إعجاز موسيقي في القرآن إعجازه الموسيقي ثم ذكر أن الحروف التي جاءت في فواتح السور رمز لحركة السورة الموسيقية وما زالت أوجه إعجازه الموسيقية تترى وهذا كما قلت له كتب كثيرة كلها تحمل الجيف والقاذورات والبلاء إعجاز موسيق لما جاء في كتابه أثئلة حرجة إلى أحاديث الدجال ونزول عيسى بن مريم على نبينا عليه صلوات الله وسلام تقدم من محمد عبد الرشيد رضا وبعد ذلك الآب صاحب كتاب مواعب العلم والإيمان هو انتقل من الشك إلى الإيمان والله أعلم بالإيمان الذي انتقل إليه المخذول مصطفى محمود وواوا كلهم ينكرون موضوع خروج الدجال ونزول عيسى على نبينا عليه الصلوات والسلام السلام يقول في صفحة 99 أحاديث الدجال كلها خرافة وأحاديث نزول عيسى بن مريم كلها متسوسة كلها متسوسة ثم بعد ذلك في مكانين صفحة 28 واربعين وستين سؤال حرج أين الله يقول من الضلال ما يعلمه الناس لأولادهم أن الله في السماء هذا ضلال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الجار أين الله قالت في السماء يقول لأنه في عصر الفضاء بقع بقي الأولاد يتناقضون مع ما يتلقونه في بيوتهم ومع ما يشاهدونه في حياتهم فقد غزى الناس الفضاء ووصل القمر وما رأوا الله فلو كان السماء لرأوا هذا <تصفيق> كقول فرعون تماما يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى أيها المخذون هل الإله جل وعلا عندما نقول في السماء يعني في هذه الأجرام السماوية السبع إذا كان كرسيه واسعة السماوات هل المراد من السماء العلو المطلق أأمنتم من في السماء إما تقول السماء بمعنى العلو ففي ظرفية على حقيقتها وإما تقول أأمنتم من على السماء وهو فوقها أما السماء كالارض فكيف يكون الله في داخلها السماء والأرض سباعة والله جل وعلا ليس في شيء من مخلوقاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله منفصل مباين لخلقه في ذاته وصفاته وأفعاله على عرشه بائن من خلقه لا ذاته في شيء من المخلوقات ولا المخلوقات في شيء من الخالق منفصل عنهم سبحانه وتعالى هو العلي العظيم فالسموات والأرض فو... أنه يكون في السموات يلا يكون في الأرض نعوذ بالله من هذا الخذلان أما هنا منتم من في السماء عندما يقول أين الله في السماء نقصد من السماء فعلو المطلق وإذا كنا نقصد من السماوات الأجرام المعروفة فهنا يكون معنى فيه بمعنى على لا لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل فامشوا في مناكبها على مناكبها في الأرض على, على الأرض فيخوا عليها ومشوا عليها وما تمشي في داخلها وتكون في وسطها وهنا كذلك على السماء أو فيها بمعنى العلوم فيقول الآن يتناقض الجيل عندما نقول لهم الله في السماء وغذي الفضاء وما حصل ومثل هذا كثير وكثير فيقول هذا إشارة إلى علم المثيقة وهذا القول قاله أيضا محمد صبيح في كتاب بحث جديد عن القرآن في صفحة 95 فنقل عن ذكي مبارك انتبه إخوتي الكرام من أين جاء هذا القول اللعين أن الأحرق المقطعة هي نغة موسيقى نقل ذكي مبارك عن الميثيو بلانشور هذا كما تقدم معنى نقل مصطفى محمود عن الكاتب البولندي أن المراد من الدجال هو؟ التكنولوجيا والعلم الحديث لأنه أعور يقول ليس له صلاة بربه هذا العور الذي فيه وهنا ينقل عن الميسيو بلانشو يقول الحروف المقطعة صار يعني المستشركون ستكلمون في تفسير كلام الله ونرجع إليهم يقول الحروف المقطعة هي مطلع موسيقي يقوم عليه وحدة النغم في ترتيل آيات السورة يقول هو عن النيش بلانشو بلانشو يقول الحروف المقطعة إشارات وبيانات موسيقية يتبعها المرسلون وكانت الموسيقى القديمة بسيطة ليست كالموسيقى الحديثة معقدة آلات كثيرة فكانت الموسيقى القديمة يقول من حرف أو حرفين أو ثلاثة لا تتجاوز خمسة أحرف لا تتجاوز فجاء إذن القرآن موافقا للموسيقى البسيطة وهذا وراءه بعد ذلك أنه من صنع البشر وأن النبي عليه الصلاة والسلام حاك الناس في هذا الأسلوب الذي كانوا يفعلونه فلأن الموسيقى القديمة كانت بسيطة بدائية فجاء القرآن على هذه الوتيرة وعلى هذه الشاكلة يقول زكي مبارك، ونحن مع اعترافه واعتباده بهذا القول نتوقف حتى تظهر الكنائس الحبشية والكنائس الشامية في بلاد الحبشة والشام. مدى صحة هذا القول وهل الموسيقى كانت عندهم بسيطة ليست معقدة من حرف أو حرفين إلى خمس فإن كان كذلك فيصح تفسير الحروف المقطعة بأنها موسيقى موفقة للموسيقى القديمة مع اعتدادنا بهذا القول نتوقف في من الحكم؟ الكنائس الحبشية والكنائس الشامية لتبحث لنا وتقرر لنا ماذا كان في القديم من نغم يتبع في الكنائس قبل تطور آلات المسيقة نعوذ بالله من هذا الخزن هذا القول الذي وقف زكي مبارك عنده إلى هذا الحد قال نتوقف حتى تحكم الكنائس مرتضاه أيضا محمد سبيح وقال نحن نتفق معه بأن له قيمة لكن هذا القول لا ينبغي أن يهمل إنما هو قول معتبر وهو يقرب من قول المتقدمين إنها حروف لتنبيه السامعين أين هذا من ذاك؟ أين هذا من ذاك؟ فهناك قلنا التنبيه كما يكون بلفظ يفهم يكون بلفظ لا يفهم فنقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي يا أيها الناس يا بني آذة ونقول أيضا ألف لا نهيم أما قياس هذا على هذا في منتهى الفساد والشطر فإذا هذا تفسير عاشر وهو باطل الملكة السيد قطب عليه رحمة الله وغفر الله له والجميع المسلمين والمسلمات في تفسيره الظلال الظلال في ظلال القرآن وقع أحيانا عليه رحمة الله من غير قصد في شيء من هذا ولم يتنبه له عليه رحمة الله فمثلا في الكتاب في تفسير سورة النجم يقول عنها منظومة موسيقية عنوية منغمه يسر النغم الموسيقي في بنائها المقطعي وفي إيقاع فراصلها وأنا أقطع قطعا بأن هذا العبد الصالح ولا نزكي أحدا على الله جل وعلا ونسأل الله أن يجعله في جنات النعيم بفضله ورحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أنهما ما يقصد من أن هذه على أوزان الموسيقى لا إنما يقصد هنا من الموسيقى صوت يلتذ منه السام عندما يقرأ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صوت يلتز منه السامع لكن يبقى هل يجوز أن نعبر عنه بأنه نغم موسيقي وإيقاع موسيقي يبقى جل يرد على قائله مهما كان شأنه لكن شتان بين أن ترد خطأ المخطئ إذا كان صالحا وتعثر وبين أن ترد خطا من يضلل ويفسد في دين الله شتان بين هذا وذاك هذا ترد خطأه بردق وتلكنت له عذرا وتدعو له وأما ذاك تحذر الأمة منه فينبغي أن يفرق بين هذا وذاك فإذا هذا حاله عندما قال هذا هذه في الحقيقة زلل ينبغي أن يحذف ويكرر سيد قطب عليه رحمة الله هذا في تفسيره يقول ايقاعها الموسيقي ونغمها الموسيقي هذا لا يجوز أن يقال في تشبيه هذه الأمور المستحسنة بهذه الأمور المسترذلة لا سيما والموسيقى لها في هذا الشأن في هذا العصر شأن لا يختاع لنا وقد عملت مقابلة مع بعض المشايخ الزائغين فقال مذللا على حين الموسيقى وسيد عليه رحمة الله لا يقول موسيقى حلال يقول حرام لكن يعبر عن إيقاع فواصل الآيات بأنها نغم موسيقى يأخذ من الموسيقى تشبيها معروفا وهو اللذة والطرب وابتهاج الأذن بسماع هذا الترتيب المبارك لا يقصد أن الموسيقى حلال فبعض الزائغين عملت له مقابلة فقال الموسيقى حلال وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لي أبي موسى الأشعري إنني استمعت إلى قراءتك وقد متيت مزمارا من مزامير أهل وهذا مما دل على حل الموسيقى ثم أخبر عن نفسه بأنه يطرب لفلان وفلان ويسمع لفلان وفلان أيها العبد المضيل بعد أن كنت ضالبه من الذي أباح لك أن تستمع لغناء المرأة لو قلنا إن الموسيقى حلال وعندك عود تضرب به في بيتك أن تضرب لك زوجتك لو قلنا من الذي أباح لك أن تسمع لأمي جرثوم وشاديه وبلية من الذي أباح لك أريد أن أعلم من الذي أباح لك أن تسمع للمغنيات الفاجرات فكون الموسيقى تقول حلال تتلاعب بمدلولات النصوص هذا خذلان خذلان ثاني تسمع للنساء اوليس الغناء والموسيقى هو, هو من الخضوع بالقول بالاتفاق وهل المرأة عندما تغني يكون كلامها جزلا فصلا أو بترقيق وتنطيق والله يقول للنساء عندما تكلم الرجال دون غناء فلا تخضعنا بالقول فماذا بعد الغناء والموسيقى من خضوع عندما تسمع لتلك الخبيثة وتستدل بأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه اوتي مذنارا من مزامير آل نعوذ بالله من الخذلان وانقنات البصيرة إخوة الكرام الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الشيخان في الصحيح الحيد والإبنذي والنتائم ابن ماجي عن أبي موسى الأشعري أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو يقرأ القرآن في الليل فقال له لقد وتيت مزمارا من, من مجامير آل داود ثبت في رواية المستدرة للحاكم في, في الجزء الثالث وحسسين واربعمائة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لو علمت بمكانك لحبرت لك تحذيرا المراد من مزامير آل داود أي أوتيت صوت الحسن كصوت نبي الله داود وأوتاره عندما كان يقرأ الذبور قيل لذلك مزمار قيل لذلك مزمار تشبيها له باللذة المطربة التي تقع في المزمار لكن ما كان عند نبي الله داود مزمار المراد مزمار من مزامير أوتيت صوتا حذبا رطبا نديا كما كان يكون لذلك العبد الصالح عندما يجلس ويقرأ الزبور في الصحراء الطيور تضله من عذوبة الصوت فأتيت صوتا حسنا كما أوتي ذلك العبد الصالح على نبينا عليه صلوات والسلام ليس المراد المزمار ولذلك ثبت في عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه أن قال دخلت على أبي موسى الأشعري فسمعت يقرأ القرآن فكان صوته ألذ وأحسن من الصنج والبربط والناي الصنج حديثتان يضربين والبربط يقول العلماء آلة تشبه العود والناي الزمارة صوت ألذ من هذه أي إذا كان أهل الفجور يتلذذون بهذه والطبيعه الإنسانية تتلذذ بهذا كما يتلذذ يتلذ... الإنسان بالزنا وليس في هذا دليل على حله وليس اللذة مقتضية للحل كون الإنسان إذا سمع المزمار يطرب لا يدل على أنه حلال كما أنه إذا زن يلتذ إنما صوت أبي موسى الأشعري ألذ من صوت العود والزمارة والصنج كما ثبت هذا في الحية عن أبي عثمان النهدي بسند صحيح فإذا ليس المراد نزمار أنه كان عنده آلة يزمر بها صوت حسن صوتك يشبهه في الحسن والعذوبه وبهذا ينتهي الكلام على الاحرف المقطعة في بعض سور القرآن وأما تفسير آية سورة لقمان فنتدارسه في الموعظة الآية في الرحمن صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء المسلمين وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أن استغفرك أتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته